سبع استمع إلى الآية الكريمة والحديث الشريف وأعدهما ثم اكتبهما في دفترك بسم الله الرحمن الرحيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره